س موسوعه لمن حمده ن ر ب النابلسي و ك الحم اللهم إ نشهد أ أنت ن ك ا ل ا إ ل ه إ ل و م ا ل و ا ح د ا ل أ ح د ا ل ص م د ا ل ذ ي لم يلد ولم يولد ولم ل يكن ه كفوا أحد لا لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه العظيم ا ل ح ل ي م لا إله إلا الله العرش ل ا رب ع ظ ي م ل ا إله إلا الله ل ا ا ا رب س م و ت و ا ل أ ر ورب العرش ض ا ل ك ر ي م اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت واصرف عنا برحمتك شر و ما قضيت إ ن ك تقضي ولا ي ق ض ى عليك إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد, حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت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 اللهم ا ا ر ن اجعل و ا ثأرنا على م ص ي ب ن ا في د ي ن ن الدنيا و ا ا تجعل ل أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل اللهم ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك بسم الله الرحمن الرحيم و ل ا ا ن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 فضلك وجودك ي اللهم أرحم يا أصلح فرج اللهم هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المسلمين المدينين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انجي ا ل م ر ض ع ف ي ن من ا ل م ؤ ن ل مكان اللهم ا ن ج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء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 اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا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 تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أ ولاه امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم من ارادنا وبلادنا وامننا ورجال امننا بشر فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه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 اللهم صل وسلم وبارك ع ل ى عبدك ورسولك محمد و ع ل ى آ ل ه والصحابه والتابعين